وتركنا فيها آ ي ة للذين يخافون العذاب ل ل ي م وفي موسى إ ذ ارسلناه إ ل ى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحرنا و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 و 山県民の声援は ن んなに変わってもらうこともあるし、私たちはどんなに変わっ ا もらうこともあるし、私たちはどんなに変 ي って و らう ل ともあるし、私たちはどんなに変わってもらうこともあるし、私たちはどんなに変わってもらうこともあるし、私たちはどんなに変わってもらうこともあるし、私たち فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله اني لكم منه نذير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 موسوعه ر م ا ل ن ا ل ب ل س ق ف ا ل م ر ف و ع و ا ل ب ح ر ا ل م س ج و ر إن ع ذ ا ب ربك ل ا ق ع م ا ل ه من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون ل ى نار جهنم دعا هذه ا ل ن ا ر التي كنتم بها تكذبون أ ف س ح ر هذا ام ن ت م لا تبصرون اصلوها فاصبروا أ و لا تصبروا سواء عليكم إنما تجنون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 「なぜなら و 私の思い出を忘れずに」 و ا ت ب ع ت ه م ذريتهم ي م ب إ ا ن ن ل ح ق ن ا ب ه ا ل ر ه م م ن ا ل ه م من ش ي ء كل م ر بما كسب رهي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 ساكتني يكون سحاب مركوم ف ذ ر هم حتى يلاقو ا يوم هم ا لذي في ه يصعقون يوم لا ي غ ن ي ع ن هم كيدهم شي او ولا هم ي ن صرون و إ ن ان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبارا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 فاستوى وهو ب ل ف ق ل ع ل ا ثم دنا ف ت د ل ا فكان قاب قوسين أ و د ن ا ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما رأى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 ا ل ك ب ر ى أ ف ر ا ي ت م اللات والعزى و م ن ا ت الثالثه ن خ ر ى ء لكم الذكر ولو الانثى تلك إ ذ ن ق س م ة طيزا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء わらこでんじ ل うんみんらっびんもんほ م لكن موسوعه ا ت م ش ي النابلسي ا إن للعلوم ن الاسلاميه م و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 ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكو ان هو أعلم بمن افرايت ت ق ى أ الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يرى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 وأن عليه وانه أ و ن هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى و أ ن ه أ ه ل ك عادا لولى وثمودا فما ك ا ن و إ ن ه م كانو هم اظلم و أ ط غ ى والموتفكه أ ه و ى فغشاها ما غشى ف ب أ ي آ ل ا ء ربك تتمالى هذا نذير من ا ل ن ع ي ل افمن ز ة ليس لها من دون ا ل ل هذا كاشفة أفمن ه الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله وعبدوا م ب س الله الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن روايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أ ه و ا ء وكل أ م ر مستقل ولقد جاءهم من ل ن ب ا ء ما فيه مزدجر ح ك م ة ب ا ل غ ة فما تغن النذر فتول ى عنهم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 وفجرنا ا ل ا ض عيونا فالتقى الماء على أ م ر قد قدر وحملناه على ذ ا ت الواح ودسر تجري ب أ ع ي ن ن ا جزاء لمن كان كفر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 و ل ق ي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب نشر انا مرسلو الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان المال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 ن ع م ة من عندنا كذلك نجزي من ش ك ر ولقد انذرهم بطشتنا فتماغوا بالنذر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 ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء لفرعون آل النذر كذهوا ب آ ي ا ت ن ا كلها ف أ خ ذ ن ا ه أ خ ذ عزيز مقتدر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 وكل صغير وكبير مستقر إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر